يا إخوتي ماذا نقول أم حسننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخوة عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أم حسننا جلب البكاء بل بكاء لصحبة أهل المحبة والإخوة عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتلهم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 يرجون رحمن السماء يا رب إنا مذنبون يا رب إنا مشفقون يا رب إنا راغبون في جنة فوق السماء في جنة الخلد التي رفع الرسول لها اللواء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 فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قوم اللباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا قبل الدعاء الله أكبر ماضيا الله أكبر وفدها دم وروح وماليا الله أكبر راية تنضي وتخفق عاليا يا إخوتي ماذا نقول أم حسننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة اهل المحابه والاخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمه السما رحمه يا اخوتي ماذا نقول ام حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبه اهل المحابه عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء